غ َ ي ر ِ الْمَضْضُوبِ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ا ل ض َ ا ل ي ن آ م ي ن يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا ا ل ل َّ ه ي َ ج ع ل ل ك ُ م ف ر ق َ ا ن َ يجعل لكم فرقا ن ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إن تتق الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ف أ م ط ِ ر ف أ م ط ِ ر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنتفيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفرو إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه سيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إنتهو إن يغفر لهم ما قد سلف وإني يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعمدون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولك م นิยม و ล ل มَา م נ ิยมัล ص าซิร